وتحاشي اللحن واتباع القراءات الموقوفة والحذر من تغيير اللفظ المألوف أو الإخلال بنظم الكلام الشريف وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه جزاء تدبر كتاب الله ينفعك وعظه فإن كتاب الله أبلغ واعظي وبالعين ثم القلب لاحظه واعتبر معانيه فهو الهدى للملاحظ وانت اذا اتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظ مستمعين الكرام تستمعون الان إلى برنامج الملخص المفيد في أحكام التجويد فيه